بسم الله الرحمن الرحيم اقترب من ناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا شرٌ مثلكم فتأتون السحر وأنتمت بصعود قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضعاف أحلا من بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأول ما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 وصدقناهم الوعد فأنجيناه ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون